Bismillahir Rahmanir Rahim Yusabbihu Allahi ma fis samawati fil ardi Malikul Quddusul Azizul Hakim Huwal ladzi ba'atha fī ummiyyīna rasūlan minhum yatlu 'alayhim āyātihī wa yusabbih يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم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 الموت الذي تفعرون منه فإن له ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 Qul Państwo, عند serdecznie, خير من witam ومن التجارة serdecznie, خير